بسم الله ق ر آ ن أعوذ ب ا ل من ا ل ش ر ح ا ن الرحيم هل ي ن ظ ر و بسم الله الرحيم ع ة أن ه بسم غ ت ة و الله ا ل ر و ن م ا ل أ خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو إ ل ا المتقين يا ع ب ا د لا خوف عليكم اليوم ولا أ ن ت م تحزنون الذين آ م ن و ا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا مسلمين أ د خ ل و ا ا ل ج ن ة أ ن ت م و أ ز و ا ج ك م تحذرون يطاف ي ع ل ه موسوعه بصحاف ا ل ن ا ب ل س ا ل أ ع ي ن و أ م ف ي ه ا خ ا ل د و وتلك ن ا ل ج ن ة ا ل ت ت ي أ و ر ث م ه ا م ا كنتم تعملون لكم تعملون ف ي ه ا فاكهة كثيرة منهم في عذاب ن موسوعه النابلسي ه م للعلوم الاسلاميه إنكم ك ن بالحق ولكن ك أ ث ر ك ه الهدى ش ر و أمرا فإنا م ه د م و ي ه م ي ح س ب و ن أ ن ذ ا ن س م ع س ر ه م و ن ج و ا ه ج ت م ا ل د ي ه م يكتبون قل إ ن كان للرحمن ولد ف أ ن ا أ و ل العابدين سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعد وهو الذي في السماء اله وفي ا ل أ ر ض إ ل ه وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما وعنده علم الساعه, وعنده علم الساعة واليه ترجعون ولا ي م ل الذين ك ي د ع و ن من د و ع ه ا ل ن شهد ب ا ل ح ق وهم ي ع ل م و و ن ل ئ ن س أ ل ت و م ا ل ن ا س ل ه ا رب إن هؤلاء ق و م لا ي ؤ م ن و ن ا ص ف ح ع ن ه م وقل س ل ا م فسوف ي ع ل م و ن